وَزْواجُهُ أَّهاتهُم وَُل الْ الأرْرح مِبععضُهُمْ أَلا ببععضٍ فيِي كتاب الله وَأُلُ الأرْحى مِبعضهُم أَوْلَا ببععض فيِي كتاب اللهِ منِنَ المُؤمِنينَ وَالْمُهاجينَ إِلاا أن تَفعلوا إِللااأَْْ تَفعل إأَوْلائِكُم معوفَ كانََ ذلكَِكَ في الكتابابِ مَسْطُور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 اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشِيَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُنَّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 والحافظين فوجهم والحافظات والذاكرين الله كثير والذاكرات عد الله لهُ مفر عد الله هُ مفرة وأأَجر نعظما وما كان لمؤمنن وَلا مؤمننة إذا فَض الله رسولهُ أمررا أيكَ لَ خيرة مِن أمرهم.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 فلَما قضزَيد منه ووتز وجنكها لكيلى يكون على المُؤمنين حرج لكيلى يكونَ على المُؤمنين حرج في أزواجدعي إهمم إ قضو منه وَطرىوكان أمر الله مَفرعول ما كان على النَّبي منِ حرج في ما فرضَ الله لا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 ياأَْ يهََّ بقُِ لأزْواجِك وَبناتِكَ وَنِس إِ المُؤمنِنينَ يُدنينَ عَيهَِّ مِن جَلَبيِ بهِهِ ذَلِكَ أَدنأَ يرَفْنَ فَنَا يُؤذَين وَوكانوا الله وَفُورَ الرحيمَا لَِّم يتهِ المُنافقونَ والَّذينَ فيِي قُل بهِهِم م رضُ في المدينَةِ لَ نُغِيَنكَ ثم لا يجااوونك فيها إلا قنا معونين أين ما ثُقف أخذ وَقن تقلا سَُّةَ الله فَّذينَ خلَ مِن قبل وَلا تجد سَُّة الله تبدلا يسأل كَ سعَال الساع قُل إن ما عِمُها عِندَ الله